يقول أهلكت مَا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما كَمَلَعْقَبَه فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي <تصفيق> يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا فَأَمْقَرَبَهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَامَتْ رَبَّ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده